إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَمَا أَأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍْ إِ أأَجرَْ إَِّا على رَبٍّ عَلَ أَتُْرَكُونَ فِي مَاهَاهُأَمِن فِي جََّاتِ وَغْيون وَزُرُوعيُ وَنَخْلِ طَلعهَا هَ غم وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا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 لا تَمَسُّوهَا بِضُرٍّ إِنْ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُونَا دِمْنًا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَثَرَهُمْ রাজী দুর্